بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة اننا نعلم ان الانسان مجموعة من التعدادات والقوى خلقت لكي سنوى وتذكو وانا ذ카تها للاستفاده الصحيحه من مظاهر رحمه الله والامكانيات مهيئه لها وبعبارة اخرى نقول انه قد اختبت رحمة الله قونه الرحمن الرحيم أن ما هو بحاجة منه في همية الاستعدادات وما يكفيه في هذكيتها في المخلوقات من حوله محتاج في تنميه نفسه لا إمكانيات ومظاهر رحمه هذه المجموعه من الاستعدادات في طريق النمو والذكاء بحاجة لا إمكانيات تهيئ لها وبحاجة إلى دفع معوقات عن طريقها قد تعترض طريقها والإمكانيات ومظاهر الرحمة ان أسباب نفع أو أسباب دفع كان الإنسان في حياته أم يحاول جلب المنافع ودفع المضار بالأخذ بأسباب كل منهما؟ في هذه الطريقة في هذا الامر في جلب المنافع ودفع المبار يتمكن من تنمية استعداداته وتذكية نفسه يتمكن من ان يجعل من تلك القوى والاستعدادات ملكات وخصالا ثابتة راسخة ان ويجعل من نفسه نفسا مصطحفة لملكة الإيمان والاسلام والتقوى والإحسان والصبر والشكر والسخاء والشجاعه والايثار وغير ذلك من الاخلاق الحسنه ومن المعلوم أن الاقتصافة لهذه الملكات والفصال مقتبن للابتعاد عن ملكات السوء من الكفر والإساءة والخجور وغير ذلك من السيئات ونعلم أن العبودية اتباع شريعة الله في تزكية النفس بهذه الإمكانيات فلا عبودية إلا بالاستفادة من الإمكانيات كما يريد الله الإنسان قد خلق للعبوديه والعبودية إنما هي شباع شريعة الله في تزكيه النفس بالاستفاده من الامكانيات المتاحة فعلى الإنسان أن يستعين ربه ويتوكل عليه ثم يشرع في تذكية نفسه بالتزام تلك الطريقه الصحيحه للاستفاده من الامكانيات ولان العبوديه امر لا يمكن ان يقوم به فرد وحده بل لا يمكن أن يقوم به جيل منحلدا عن سائر الأجيال وإنما تحقق العبودية بكاملها باجتماع كل الأفراد والأجيال من نريدين للخير والحق جعل الله تقسيما استعدادات في كميتها بحيث يكون مجال ذو الاجتماع وجسبات متهيئا بيان هذا أنه لو أعطى الله سبحانه كل واحد من الطاقات والقوى على جلب كل ما يحتاج إليه من المنافع ودفع كل ما يعترضه من المشاكل لو أعطاه من الطاقات والقوى التي هو بحاجة إليها ما يغنيه عن غيره لما حصل اجتماعه نفترض وجود إنسان تمكن من تحقيق كل ما يحتاج إليه في حياته، فهل يرتبط مثل هذا الإنسان بغيره من الناس؟ لا يفترض لأن الحاجة هي هي تربط الناس بعضهم لبعض. لو وجد انسان قادر على البناء والخياطة والزراعة والتجارة والحياة والنساجة والبقاله وغير ذلك من الحرف قادر على كل ما يحتاج إليه في المعيشة لكان يعيش وحده منفرداً غير مرتبط بغيره من الناس وقلنا إن العبودية لا يمكن أن تتحقق إلا بالاجتماع فلذلك كان تقسيم الطاقات والقوى على أساس أن لا يكون الناس متمثعين منها على سوا بل يُعطى هذا من استعداد من الاستعدادات كمية كثيرة ولا يُعطى ذاك مثل ما وعطي هذا ويُعطى ذاك من استعداد آخر كمية كثيرة لا يُعطى مثلها هذا وهكذا يعطى واحد استعداد الخياطه واحد استعداد النجاره واحد استعداد الطب واحد استعداد التعليم واحد استعداد الهندسه وهكذا يعطى كل واحد شيئا مما يحتاج اليه الكل فيكون كل واحد باتصافه بالشيء يحتاج اليه الكل محتاجا اليه من الكره اي يكون كل واحد وجوده واجبا لغيره من الناس فيحتاجون اليه ويرتبطون به وبذلك يحصل الاجتماع فاختلاف الاستعدادات والقرى والطاقات مما لا بد منه لوجود الاجتماع، إن سما لتحقق العبوديه العبودية. وبعد أن صار التقسيم على هذا الأساس، على أن يختلف الناس في الطاقات والقوى، صار اكتساب الامكانيات على غير الثوار أي لم يعد الناس يقدرون، يقدر كل واحد منهم على أن يكتسب كل ما يحتاج إليه من الإمكانيات بل الناس في اكتساب الإمكانيات على ثلاث درجات كم من الناس من عنده من الاستعدادات ما يكتسب به أكثر مما هو بحاجته. منه وال نذكر لهذا مثالا يحتاج واحد إلى مئة ثمان في يوم واحد ليعيش بها، ولكنه يقدر على اكتساب مئتين، ومنهم من إنما يقدر على اكتساب مثل ما يحتاج إليه، يحتاج في اليوم إلى مئة وقدرته على اكتساب المئة. ومنهم من يكون حاجته اكثر من استعداده وقوته، فيحتاج إلى مئتين ولكنه لا يقدر إلا على اكتساب مئة أو يحتاج إلى مئة ولكنه لا يقدر على اكتساب شيء. إذن هناك ثلاثة رجال ثلاثة رجال رجل يحتاج إلى مئة ولكنه يكتسب مئتين ورجل يحتاج إلى مئة ويكتسب مئة ورجل يحتاج إلى مئتين ولا يكتسب إلا مئة أو يحتاج إلى مئة ولا يكتسب على أن يكتسب فيه. فالذي يكون طاقته مساوية لحاجته لا يؤخذ منه شيء ولا يعطى شيئا يحتاج إلى مئة ويكسب مئة فبذلك يأخذ كل ما يحتاج إليه من الإمكانيات في تزفية نفسه ويكون أمره صائرًا صيره الطبيعة وأما الذي يحتاج إلى مئة ولكنه يكتسب مئتين فماذا يفعل بالمئة الزائده ثم إن هناك من يحتاج إلى مئة لأنه يحتاج إلى مئتين وإنما اكتسب مئة أو يحتاج إلى مئة وليس قادراً على أن يكتسب شيئاً فينبغي أن يؤخذ هذه المئة من هذا لذلك لكي يتمكن ذلك من العبودية كما يتمكن هذا من العبودية يعني ما قلنا العبودية غير متحقق إلا بالاستفادة الصحيحة من الإجمالي هذا إن ما يحتاج في ثلثي النص إلى مئة وذلك كذلك يحتاج إلى مئة وهذا عنده مئتان وذلك ليس عنده صفر فيجب أن يؤخذ من هذا المئة الفائضة الزائدة على ما دهتال إليه وتعطى ذلك يسألونك ماذا ينفقون قل العطل العطل ما زاد عن الحاجه على هذا الأساس يقوم نظام الزكاة والانفاق مما رزق الله سبحانه كل واحد في عبوديته بحاجة إلى مجموعة من الإمكانيات ولكن الحاقات ولكن والقوى مختلفة فيجب على الذين يكتسبون أكثر مما يحتاجون إليه أن يردوا ما يزيد عن حاجتهم إلى الذين لا يقدرون على أن يكتسبوا ما يحتاجون إليه فبذلك يتمكن كل واحد من الثلاثة من مئة ثمان يزكي بالاستفادة الصححة منها قواه واستعدادات ويخرجها من حيث القوة إلى الجحر ثم إن هذا الذي قد اكتسب مئتين يكون له سبب آخر لثلثية نفسه الكل مشتركون في انهم في أن يتمتع كل واحد منهم بمئة يزكي بها نفسه لكن الذي قد اكتسب مئتين فرد مئة زائده عن حاجته الى الثالث الذي ما كان يقدر على اكتساب شيء يكون مجاله في تزكيه نفسه اوسع من مجال الاخرين ال... الذي لا يقدر على اكتساب شيء وإنما يأخذون ما يحتاج إليه من غيره يكون سيره في تذكية نفسه بطيئا لأنه معتمد على غيره والذي لا يقدر إلا على اكتساب ما يحتاج إليه يكون سيره في تذكية نفسه وخطا وأما الذي يكتسب مئتين ولكنه انما يحتاج الى مئة ويهيئ بالمئة باقية المجال بتذكية اخر يكون الثيئة الواحد مزكيا لنفسه بمئة ومزكيا لغيره بمئة اخرى وبتذكيته بتهيئته المجال للاخر وتزكيته اياه وبذلك يحصل على سبب آخر لتزريف نفسه إضافة إلى أنهائة التي يزكي بها نفسه حينما يأخذ مئة من المئتين من قد كسبهما فيردها الى ذلك الرجل يكون قد قام بالثنية قوة جوه والسخاء في نفسه ومن الواضح ان ذلك يستلزم اقتلاع جذر الحرص والطمع والسخ من نفسه المالك للمئة يزكي نفسه في مجالات معينة لا يجد ما يخرج به قوة الجود والسخاء إلى حجز الفعل في نفسه لا يجد ما يكون به ملكة الهودي والسخاء في نفسه مثلا ولكن هذا المالك بالمئتين يزكي نفسه في مجالات مثل مجالات آخرين وإضافة إلى ذلك يكون في نفسه وينشئ ملكة الجود والسخاء و. والسخاء ما هو من هذا الحديث إذن هذا بإنفاقه هذه المئة بإنفاقه هذا المقدار مما رزقه الله يكون مزكيا لنفسه أكثر لأنه إلا يعطي هذه المئة فاما أن يكون منفقا. إياها على نفسه إضافة إلى النئة التي كان يحتاج إليها فيكون مصرفا ومبذرا وإما أن يكون كامدا لها والإصراف والتبذير والكنز محرمات وبارتكاب هذه المحرمات يقوى ينشأ ويقوى فيه بتدرج ملكة الحرص والشحي والطمع والبخلي والدمي وما هو من هذا القبيل ومن المعلوم أن الذي يكون فيه هذه الملكات توجد فيه هذه الملكات لا تمشأ فيه الملكات المقابلة لا يمكن أن تجتمع ملكتان متضادتان في النهاية إنما تتكون ملكة باقتلاع الجذور ملكة أخرى. إذا هذا المالك للمئتين إن لم تنع عن إنفاق هذه المئة الزائدة على المحتاج إليها يكون قد مهد هيئة المجال في نفسه لنشوء الملكات السيئة ومنع الملكات الحسن أن تنشأ وتنمي وبذلك لا تكون مذكين لنفسك التذكية وتنمية قوى النفس واستعداداتها إلى أن تصير تلك القوى ملكات وخصالا ثابتة بعدها فالامتناع عن أن انفاق ما يزيد عن الحاجة مانع عن أن يزكي الإنسان نفسه مانع من أن يزكي نفسه و الانفاق مما رزق الله سبب لتزكية النفس وتنمية قواها واستعداداتها، ولذلك السمية هذا القدر من المال الذي ينفقه المؤمن زكاة الزكاة في الاصل مصدر لعنى النمو وسمي المال الذي ينفق زكاة تسميه للمسبب باسم سببه اي هذا المال سبب للزكاة سبب لنمو النفس فسم المال زكاة نموذج لذلك ليبين بهذا أنه حينما ينفق ما له فإنما يزد نفسه ومن فضل الله عليه أن أعطاه من القوى والطاعات والطاقات أكثر مما يحتاج إليه قد أعطاه طاقات يكتسب بها مئتين وإنما يحتاج إلى مئة وهذا من فضل الله أعطاه من الطاقات ما يكتسب به أزيد مما يحتاج إليه ليرد الزائد إلى غيره فيزكي بإنفاق ذلك نفسه وينشئ فيها ملكات قد لا يتمكن من أمر ينشئها فيها بغير إنفاق ذلك الزائد من فضل ربه أن مكنه من اكتساب أكثر مما يحتاج إليه وكذلك جعله مالكا لما يكتسبه مستحقا لكل ما يكتسبه ولكن بيّن له أن التمتع بهذا المكتسب ليس بطريقة واحدة فقط بالأكل والشرب والدفف بل يجب ان يقسم هذا المكتسب الى قسمين قسم يجعل امكانيات يستفيد منها بطريقة صحيحة في تزكية النفس وقسم ينفقه ويزكي نفسه بهذا الانفاق كذلك فهو مالك للقسمين مالك للمائتين ولكن انتفاعه بهذه المئة يختلف عن انتفاعه بتلك المئة هذه المئة يكون انتفاعه بها بالأكل والشرب واللبس وبتهيئة ما يحتاج من والإمكانيات وتلك المئة الانتفاع بها بإنفاقها لتذكية النفس بذلك الانفاق وإيطاء هذه الذكاء يسمى الإنفاق كذلك نظرا إلى أمر آخر وإلى ملابسة أخرى من ملابسه هذا الأمر الإنفاق مصدر من باب الإفعال من كلمة النفق بالفارسية النفق خفرة في الأرض خفرة طويلة مائلة لا ظاهبة إلى جهة العمق ولا مستويات على الاستواء حفرة مائلة تكون منفتحة من الجانب الآخر كذلك أي يكون أحد طرفيها في سطح الأرض والطرف الآخر داخل الأرض ولكن منفتح بحيث إذا صب فيه ماء خرج من الطرف الآخر هذا معنى كلمة النفق ويقال أنفق كذا أي جعل له نفقا وأنفق ماله اي جعل لماله وهو في شيء كالمخزن نفقا يجري المال من ذلك النفق إلى المستحقين المحتاجين إليه كان ماله في بيت، وهو يأتي يحدث نفقا في بيته عند أسفل جزء من المال ويكون الطرف الآخر مفتوحاً يجري منه الفائض والزائد عن الحاجة لأنه يأخذ ما يحتاج إليه من المال يجري الزائد إلى المجتمع إلى الذين يستحقون ذلك الزائد لا يكون منفقاً لماله حينما يصد ذلك النفق ويمنع من جريان المال وانما يكون منفقا حينما يكون فاتحا من نفق و تاركا من مال و تجري الى المستحقين لها وانما ياخذ هو ما يحتاج اليه ياخذ هو ما يحتاج اليه و الزائد إلى المستحقين ياخذ مئة والمئة الباقية تجري من ذلك النفق إلى المجتمع و لذلك.